السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل كتابه هداية للناس وبصائر وبين فيه السبل وأعلمهم بعد بالمصائر آياته للناس حياه وتوجيهه مفازة لهم ونجاه وأشهدُ أن لا إله إلا الله الواحدُ الأحدُ في عُلاه وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه ومُجتباه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعِه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس بتقوى الله فهي العُدَّة في الشدائد.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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما اللهم يا ناصر المُستضعفين انصُرنا وخُذ بنا واصينا إلى الحق واجعل لنا في كل غاشيةٍ من الفتنة ردًا من السكينة وفي كل داهمةٍ من البلاء درعًا من الصبر وفي كل داجية من الشك علما من اليقين وفي كل نازلة من الفزع واقية من الثبات وفي كل ناجمة من الضلال نورا من الهداية أيها المسلمون سورة عظيمة في كتاب الله نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعف في شعاب مكة وما آمن معه إلا قليل روى البُخاريُّ عن ابن مسعود رضي الله عنه في سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها والأنبياء قال هن من العتاق الأول وهن من تلادي يعني من قديم ما يحفظ ويقتني رضي الله عنه إنها سورة طاها وفي القصة المشهورة في السيرة في إسلام عمر رضي الله عنه أنه قرأَ أولَ هذه السورة في صحيفةٍ عند أختِه فاطِمة فأسلمَ رضي الله عنه سورةٌ عظيمة نزلَت لتأخُذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الدعوة وتقيمَه على درب البلاغ نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُستضعَف وأصحابُه قليلون نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُستضعف، وأصحابُه قليلون يُؤخَذُون ويُعذَّبُون وقُريشٌ تُكذِّبُه وتؤذِيه ويقولون ساحِرٌ ومجنون وربُّه يأمُرُه بالدعوة والبلاغ يا أيها المُدَّثِّر قُمْ فأنذِر قُمْ فأنذِر وامم الكفر فارس والروم تحيط به عليه الصلاه والسلام وما ثم بدر ولا فتح مكه ولا وفود القبائل ولا شيء يلوح في الافق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يخفي له الغيب ولا يدري شيئا عن بصير هذه الدعوه التي كلفه الله بها وقومه يكذبونه وهو الصادق الأمين ولا شيء أقسى على الصادق من أن يُكذِّبَه من حوله وهو عليه الصلاة والسلام بشرٌ من البشر يحزن ويتألَّم قد نعلم إنه ليحزنُك الذي يقولون فإنهم لا يُكذِّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبِّح بحمد ربِّك وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ في هذه الأثناء تتنزَّل سورة طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشغى إلا تذكرةً لمن يخشى تنزيلًا ممن خلق الأرض والسماوات العُلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض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 ولهذا سمَّى بعض أهل العلم هذه السورة سورة الكليم وقد عالج بني إسرائيل أشدَّ المعالجة ولقي منهم ما لقي وهم السواد العظيم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد سدَّ الأفق إنه نبيٌّ اختاره الله كما اختارك وألقى محبَّته في القلوب كما ألقى محبَّتك وصنعه الله على عينه كما يصنعك يا محمد على عيني والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني ذكر الله في هذه الصوره مثالين الأول موسى عليه الصلاة والسلام مثال العزم والدعوه إلى الله فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل واما المثال الثاني فادم عليه الصلاة والسلام أبونا الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، فنسي ولم نجد له عزمًا لكن الله اجتباه واختاره، كما اجتبى موسى واختاره، ثم اجتباه ربُّه فتاب عليه وهدًا وهم النبيان الكريمان الذان تحاجًّا، فحج آدم موسى اختار الله موسى عليه السلام فقال وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي هذان الأمران العظيمان التوحيد والصلاة فاعبدني وأقِم الصلاة لذكري فكل دعوة قامت على الاهتمام بأمر التوحيد والصلاة فإنها دعوةٌ على هدي الأنبياء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورةٌ تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعوة والداعية يؤيد من قبل الله تعالى بالآيات والبراهين الناطقة إذا سار في طريق الدعوة ويذلل الله له العقبات ويفتح الابواب ويريه من ويريه من لطافه ما لا يخطر له على بال حتى لا تغدو العصاحيه واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى سوره تقول إن الداعيه إلى الله محتاج الى صدر واسع يحمل الناس وإلى عونٍ من الله وتيسير وإلى لسان يبلغ عن هذه الدعوة رسالتها وقد يكون اللسانُ قلماً أو صحيفةً أو وسيلةً مرئية وهو محتاجٌ إلى من يُؤازرُه ويشُدُّ عضده وهو قبل ذلك وبعده محتاجٌ إلى اتصالٍ وثيق بالله هذه أدواتُ الداعية فاسمع إلى هذه المطالب في سؤال الداعية موسى عليه السلام قال ربِّ شرح لي صدري ويسِّر لي أمري وحلُل عُقدةً من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرًا من أهلي هارون أخي أشدُد به أزري وأشركه في أمري كي نسبِّحك كثيرًا ونذكُرك كثيرًا إنك كنت بنا بصيرًا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى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 قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة وقال بعض السلف قولا له لا إله إلا الله فلم يكن اللين إلا في القول والبلاغ دون مضمون الرسالة والعقيدة وقد امتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الوصية فكان كما أخبر الله عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كُنتَ فَضَّاً غَلِيضَاً قَلْبِ لَنْ من مِنْ حَوْلِكِ فاعفُ عنهم واستغفِر لهم وشاوِرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكَّل على الله وأنزل الله عليه سورة الكافرون سورةٌ تقول إن على الدُّعات أن يجتمِعوا على كلمةٍ سواء فبينهم من دواعي الاجتماع أكثر من دواعي الفرقة فكتابهم واحد ونبيهم واحد وغايتهم واحدة وإذا كان أهل الباطل يتنادون فيما بينهم فأهل الحق أولى بذلك قال السحرة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا وقد رجح هارون عليه السلام مصلحة الاجتماع بعد أنها بني إسرائيل عن عبادة العجل وقال لهم يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي وَعَذَرَهُ مُوسَى لَمَّ اعتَذَرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي سُورَةٌ تقول إن على الداعية ألا يخاف لأن الله معه قالها الله تعالى لموسى عليه السلام ولأخيه في بداية الدع قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخاف انني معكم اسمع وارى واعادها الله على موسى وقت المنازله لما القى السحره حبالهم وعصيهم فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر هكذا إنما صنعوا كيد ساحر يدرك الداعية حجم الباطل وحقيقته فلا يخاف إنما صنعوا كيد ساحر ثم أعاد الله الوصية على موسى أن لا يخاف وذلك في مشهد النجاح ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا وهكذا الداعية المؤمن لا خوف عليه في الدنيا ولا في الآخرة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما سورة تقول إن الداعية إلى الله لا يتزحزه عن الطريق ولا يتأخر ولا يتراجع ولا يشك في أمر دعوته وإن اختلفت الأحوال على أتباعه وتقلبوا في فِتنة السرَّاء وفِتنة الضرَّاء هذا موسى عليه الصلاة والسلام آمنت له السحرة واتبعوه فأصابهم ما أصابهم وما تغيَّر حاله وما وهن ولا ضعف قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيرُكم الذي علَّمكم السحر فلأُغطِّعَنَّ أيديَكم وأرجُلكم من خلاف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 وذلك جزاء من تزكَّى قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كانوا أول, س... كانوا أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء ضررة وأما فتنة السرَّى ففي الناجين من قوم موسى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 ثم وقعت الفتنة في قوم موسى وعبد العجل وما تغير موسى في الأمرين فهو الداعية إلى الحق الثابت عليه في السراء وفي الضراء ولما قص الله من خبر موسى وقومه ما قص في هذه السورة قال سبحانه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى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 وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كما رَوَى أَهْلُ السُّنَن اللهم انفعني بما علَّمتني وعلِّمني ما ينفعني وزِدْنِي عِلْمًا بارك الله لنا في القرآن العظيم وهدانا صراطه المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفَّارًا اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين نسألك أن تكحل بنور الحق بصائرنا وأن تجعل إلى رضاك مصائرنا نحمدك على أن سددت في خدمة دينك خطواتنا وثبتت على صراط الحق أقدامنا ونصلي ونسلم على نبيك الذي دعا إليك على بصيره وتولى كف كنت وليه ونصيره وعلى اله المتبعين لسُنته واصحابه المبينين لشراعه ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله أما بعد فخواتيم السور تعود على مفاتيحها واواخرها تتعلق باوايلها وبينهما من التناسق ما بينهما وفي خواتيم سوره طه تعقيبٌ وخطابٌ لكفار قريش وتوجيهاتٌ وخلاصاتٌ للدعاة إلى الله يقول الله جل جلاله مخاطبا كفار قريش أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتٍ لألنها ولولا كلمةٌ سبقت من ربك لكان لزامًا وأجلٌ مسمى لولا الكلمة والأجل لَكَانَ الْعَذَابُ لِزَامًا، وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ تجيء الوصايا العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وَلِأَتْبَاعِهِ من الدُّعَاةِ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فاسمعوا أيها المسلمون، فاصبر على ما يقولون وسح ببحمدِ رك قبل طل الشمس و قبلغروبها ومن انا الليلى فسح وأطاف النهار علك تررضاء وصّ بالصبرِ والذكر والصلله إن إن الددعوةَ إلى اللهجهد ولا بددل المجاهد من الصبر والذكر فإنهما نعمل العون في طريق الددعوة الطويل. ولا تمُدَّنَّ عينيك إلى ما متَّعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدُّنيا لنفتنهم فيه، ورزقُ ربِّك خيرٌ وأبقى لا تلتفت إلى ما في أيدي المحظوظين من المتاع فما عند الله خيرٌ وأبقى إن الداعية وصاحب القرآن لا يمُدُّ عينيه فضلًا أن يمُدَّ يدَه إلى أهل الدُّنيا ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم لا لا تمدن عينيك إلى ما متَّعنا به أزواجًا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين قال صالح بن الإمام أحمد رحمهم الله قلت لأبي بلغني أن أحمد الدورقية أعطي ألف دينار فقال يا بني وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزُقُك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وقالوا لولا يأتينا بآيةٍ من ربِّه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 فهذه الأيام التي تعيشونها تُصَبِّحُكم فيها وتُمسِّيكم أراجيفٌ وتخويف وتنبُؤاتٌ بحروبٍ وصراعات وتنقُصٌ من الأموال والأنفس والثمرات وتجديدٌ لوعد الشيطان الناس بالفقر وأمره لهم بالفحشاء وهي أحوالٌ مرَّت على من هُم خيرٌ منكم عند الله وأزكى مرَّت على خيرين كأراجيف وفتن ومرت على غيرهم كوقائع وأحداث وأيًّا كانت الأحوال في الحاضر والمستقبل فإنها ألسنة حقٍّ وسياط صدق تسوق الناس لربهم الكريم وتذكرهم بمن تقصوه من دينهم العظيم وتربِط على القلوب عند الفتن وتثبِّتهم عند المِحَن وقد مضَى القوم من قبلكم وما المقصود بالآيات والله إلا أنتم فاخذوه من كتاب الله عظاته وتدبروا سننه وآياته فذكر بالقران من يخاف وعيد وسنن الله ثابته وأقداره نافذه والأمر كله لله وحده وما الخلق إلا أبنده اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا هذا وصل وسلم على نبي الرحمه والهدى محمد بن عبد الله رسول الله إلى العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذ للطغاه والملاحدة والمفسدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ابرم لهذه الأمة ان برشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين اللهم من اراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائره السوء عليه يا رب العالمين اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم فك حصارهم وأصلِحَ أحوالَهم، واكبِتَ عدوَّهم اللهم حرِّرِ المسجدَ الأقصى من ظُلم الظالمين وعدوان المُحتلِّين لا إله إلا الله الحليمُ العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تلطُفَ بإخوانِنا المسلمين في كل مكان اللهم كلهم في فلسطين وفي سوريا والعراق واليمن وفي كل مكان اللهم اوطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج اللهم أصلح أحوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم اللهم اكبت عدوهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى واخذ به للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه واعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم احفظ وسدد جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا المُجاهِدين لحفظ أمن بلادنا وأهلنا وديارنا المُقدَّسة اللهم كلهم معينًا ونصيرًا وحافظًا اللهم تقبَّل شهداءهم وعافِج رحاهم وسدِّدهم يا حيُّ يا قيُّم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمةً على عبادك المؤمنين اللهم انشُر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين وكفينا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا حي ويقيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 اللهم زِدنا من فضلك، وبارِك لنا فيما رزقتنا وعُمَّ بالغيث والمطر بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفُقراء، أنزِل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانِطين اللهم آغِثنا، اللهم آغِثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والبات اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمه اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وزدنا من فضلك يا حي يا قيم